وَتَرَدَّدَ لَوْ نَسَا إِنْ فَنِ الذِّكْرُ مِثْلُ حَظِّهِ وَسَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنَّكُمْ تَضِلُّونَ والله بكل شيء عليم بسم الله الرحمن الرحيم يا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة لنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن يحكم ما يريد يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الش... ولا الحرام ولا الهدي ولا القائد ولا, القلائد ولا رما ما يبتغون فضلا من ربهم ويربوان واذا حللتم فاصدوا ولا يدري منكم شناء انقوم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر واتقوا ولا تعاونوا على الاسم والعدوان والتقوى اتقوا الله إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقه والموقوذ.